بل قالوا أضغاة أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا, فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه وَمَسَاكِنِكُمْ لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 ونكُمُ الْوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَأَنَّهَا رَلا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّقَذُونَ آلهَتَمْ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ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 وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاهًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاوَاءَ سَقْفًا مَحْكُوفًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وما جعلنا لبشر من قبلك القلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا ليقولن, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَاؤُنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال بالربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأن على ذلكم من الشاهدين وتَلَّاهِ لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ مُدَبِّرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قالوا حذقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأقسرين وَجِئْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فيها لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنِيهِ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إليهم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 فكنا لهم حافظين وأيوب إذ ناد ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا.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 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فَنَطَقَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أم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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم مضوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حُكُمْ بِالْحَقِّ